ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن وَلَا يغني من جوع أجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغيه فيها عين جارية فيها سرر مرفوعه وأكواب موضوعه ولما رق مصفوفه وزر بي ومبثوثه أفلا ين